Ya Imam ar-Rusli ya Sanadi Anta Babullah Mu'tamadi Mu'tamadi Mu'tamadi Ya Habibi Ya Imam ar-Rusli ya Sanadi Anta Babullah Mu'tamadi Mu'tamadi Mu'tamadi يا, يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله وعنتي وعنتي وعنتي يا حبيبي ما رأيت عين وليس طارا مثل الضهر في الوراب شارة ما رأيت عين وليس طارا مثل الضهر في الور بالشارة خير من فوق الذراء الثارا طاهر الأخلاق والشيابي يا إمام الروس لي سندي اللهم الله صل عليه التمدين مع التمدين مثل طه في الورى بشارة ما رأت عين وليس ثارة مثل طه في الورى بشارة خير من فوق الذراء ثارة مغير الأخلاك والشيابي يا إمام الرسل يا سندي أنا مبالله معتمدي معتمدي المعفى والزكي مساواً وغسمن <مغز> للنجم حين هاوا والمعفى والزكي مساواً صنع <فطلع> الكون ليل عن كسيو Ya Nabi Ya Imam rasul Ya Sanadi At-tabbu wa Ya Imam rasul Ya Sanadi At-tabbu wa hi mu'tammadi wa akhirati Ya Rasulullah khalli yari Ya Imam سبح الله في معتمها في دنيايا واخراتي يا رسول الله خذ بيالي سيد السادات من مبارين لوث اهل البدو والحضاري سيد السادات من مبارين لو رب الله معدمن يا مغرور سر يا ساري انت بغل الله معدمن ففي الدنيا يا والاغلى <سؤال> في وشي ابي يا امام الرسل يا سندي الضرب والله بو قدمدي يا امام الرسل يا سندي الضرب والله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله